إلك حن القلوب يحسد القلوب يحسد إلك حن يا حسين مامي يا ضابطتي لك شوق وغرامي إلك حن القلوب يا حسين مامي إليك يا ضابطتي لك شوق وغرامي ضوا علواني لي يا بنت سجيّة يضر حبك فاروغ واجب عليك يضر عنواني لي يا ابن السجية يضر حبك فاروغ واجب عليك محب الريحة ودينك سلامي محب الريحة ودينك سلامي يا ابن حيدر عليم حبك أساهر تعرف يحيب مولانا حاير يضر دربك يشيع رغم المخاطير حبك سيدي صرتان شاعير شعر حتى الحتي يضع كلامي شعر حتى الحتي يضع كلامي لك حد في قلبي مامي يضل ثابت إليك شوق وغرامي لك حن يحس يا حسين امامي يضل ثابت لك شوق وغرامي يضل عنواني لي يا ابن السجية يضل حبك فارغ واجب عليك يضل عنواني لي يا ابن السجية يضل حبك فارغ واجب عليك مهفل ريح واتي سلامي بهب الريحه والديك سلامي مثل طير السعد طيفك يقيني <تصفيق> شوفك فدواك العمر وسنيني اساهر الليل ليلك وبعاني يا حبي مامي لك حن القلوب يا حسين مامي يا ضا بتيليك شوق وغرامي ضبع عنوان لي يا ابن السكيه يالحبك مهب الريحة واتيلك سلامي مهب الريحة واتيلك سلامي يا من نهجك صباح يزر يا دمي أريد القبرك وصل همي أحز بكل وكي تشني ديامي لأن بسمك تصيح أعطي جسمي وذا طال الهجور أصدر وتعلي طال الهجور أصفر وداني إليك حن القلوب يا حسيني مامي يظل ثابت إليك شوق وغرامي إليك حن القلوب يا حسيني مامي يظل ثابت إليك شوق وغرامي يظل عنواني لي يا بني السجية يظل حبك فروق علي أقدر حبك فرض واجب عليك مهب الريحة ودينك سلامي مهب الريحة ودينك سلامي أنا الخادمي جيتك يا إمامي وباسمك أفتخور بين الإسامي وسام في هذا وسامي سلام لحظرتك وقت كلامي يا من حبك صباح شوق وغرامي يا من حبك صباح شوق وغرامي إليك حن القلوب مامي يضل قابتي لك شوق وغرامي إليك حن القلوب يا مامي yugal kab dilak sho ghorami tu zol ma'nwani li ya ibn sakiya yugal hubb ak farz wajib alayya tu zol ma'nwani li ya ibn sakiya yugal hubb بصوت الرادود الحسيني الخادم محمد للشاعر رياض الاحسينوي الهندسة الصوتية مؤيد الاسماعي وأبو إيليا التميمي